الجواب و ه ا ل أ ل يبدأ ح ل السادس والثلاثون من فتاوى اللجنة الدائمة ل ا وهذا فتاوى هو شريط من ح و ث المطول ع ل ي ي ة والإفتاء وهو ا ل ش ر السادس ا ل في م م ج ع ة ا ر ا ب على ة ن و ص الجواب المطول ل ع السؤال الذي يستفسر عن عيسى عليه السلام هل هو حي أ و ميت فمن زعم أ ن عيسى عليه الصلاه والسلام صلب أ و قتل فهو كافر لمخالفته صريح ا ل ق ر آ ن ولما ثبت من ا ل أ ح ا د ي ث عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن قال من المسلمين إ ن الله تعالى أ م ا ت عيسى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام موتا حقيقيا ثم رفعه إ ل ي ه حينما كاد له اليهود وعزموا على صلبه وقتله فقد شذ عن ج م ا ع ة المسلمين وضل عن سواء السبيل لمخالفته ظواهر نصوص ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة ا ل ص ح ي ح ة ا ل ث ا ب ت ة عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي حداهم إ ل ى هذا فهمهم الخاطئ لقوله تعالى إ ذ قال الله يا عيسى إ ن ي متوفيك ورافعك إ ل ي ومطهرك من الذين كفروا حيث فسر التوفي ب ا ل إ م ا ت ة فقال فبذلك ما صح عن السلف من تفسيره بقبض الله إ ي ا ه م ن ا ل أ ر ض ورفعه إ ل ي ه حيه وتخليصه بذلك من الذين كفروا جمعا بين نصوص الكتاب و ا ل س ن ة ا ل ص ح ي ح ة على رفعه ح ي ة وعلى نزوله آ خ ر الزمان و إ ي م ا ن أ ه ل الكتاب جميعا وغيرهم به وما روي عن ابن عباس في تفسير التوفي هنا ب ا ل إ م ا ت ة فغير صحيح لانقطاع سنده إ ذ هو من ر و ا ي ة علي بن أ ب ي ط ل ح ة عنه وعلي لم يسمع منه ولم يره و إ ن م ا روي عنه ب و ا س ط ة ولم يصح أ ي ض ا ما روي عن وهب بن منبه اليماني من تفسير التوفي ب ا ل إ م ا ت ة ل أ ن ه من ر و ا ي ة ابن إ س ح ا ق عمن لا يهم عن وهب ففيه عنعنه ابن إ س ح ا ق وهو مدلس وفيه مجهول ثم هذا التفسير لا يزيد عن كونه احتمالا في معنى التوفي ف إ ن ه قد فسر ب أ ن الله قد قبضه من ا ل أ ر ض ب د ن ا وروحه ورفعه إ ل ي ه حيا وفسر ب أ ن ه أ ن ا م ه ثم رفعه وبانه يميته بعد رفعه ونزوله آ خ ر الزمان إ ذ الواو ل لا تقتضي الترتيب و إ ن م ا تقتضي جمع ا ل أ م ر ي ن له فقط و إ ذ ا اختلفت ا ل أ ق و ا ل في معنى ا ل آ ي ة وجب المصير إ ل ى القول الذي يوافق ظواهر ا ل أ د ل ة ا ل أ خ ر ى جمعا بين ا ل أ د ل ة وردا للمتشابه منها إ ل ى المحكم كما هو ش أ ن الراسخين في العلم دون أ ه ل الزيغ الذين يتبعون ما تشابه من التنزيل ابتغاء ا ل ف ت ن ة و ب ت غ ا ء ت أ و ي ل ه وكذلك القول في اختلافهم في تفسير قوله تعالى وان من اهل الكتاب إ ل ا ليؤمنن به قبل موته فيجب المصير فيه إ ل ى معنى يتفق مع سياق الكلام وما ثبت من احاديث نزول عيسى اخر الزمان وايمان اهل الكتاب جميعا وغيرهم به جمعا بين الادله ومحافظه على مقصد المتكلم من كلامه فمن نظر الى هذه الايه مجرده عما قبلها وعن القصد الذي سيقت له وعن الادله الاخرى التي وردت في موضوعها وتاولها على معنى لا أ ح د من أ ه ل الكتاب إ ل ا ليؤمن بالله أ و ب إ ي س ى قبل موته أ ي الكتاب فقد خالف ظاهر ا ل آ ي ة وسياق الكلام وما ثبت من ا ل أ د ل ة ا ل أ خ ر ى في ش أ ن عيسى وكان بذلك ممن اتبع ما تشابه من المنزل ولم يرده إ ل ى المحكم منه ابتغاء ا ل ف ت ن ة وابتغاء ت أ و ي ل ه فحق عليه وعيد لمن في قلوبهم ز ي ر قال الله تعالى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 وما يذكر إ ل ا أ و ل و الالباب ثم ان من يقول باماته الله لعيسى حين كاد له اليهود اما ان يعترف بنزول عيسى اخر الزمان عملا بما ورد من الاحاديث الصحيحه في ذلك واما أ ن ينكر نزوله فان اعترف به لزمه ان يثبت لعيسى موتا ثم حياه في الدنيا ثم موتا عند الكيد والرفض ثم حياه ثم موتا بعد النزول ثم حياه عند البعث وهذا مخالف بلا دليل لقوله تعالى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 الشاهده ش ه ا د ة ص ر ي ح ة بنزوله ودعوته إ ل ى الحق وحكمه به وقتله الخنزير و ك س ل ه الصليب إلى آخره. إلى آخره آخر م الى ثبت من أ ح و ا ه نزوله وكلا الأمرين لا منه إلا بالقول بما قال به أهل الله بعد مخبص بالقول بما والجماعة ع الأمرين السنة من إن وكلا لا إلا قال جاء ي س من كيد اخره ل إليه زاله ي ه ورفعه و وروحا وإن د بدنا آ الزمان حكما عدلا ا ل ل و ب التوفيق الله على نبينا وصلى على وآله وصحبه وسلم وصحبه محمد سؤال هل عيسى ب ن مريم حي أ و ميت وما الدليل من الكتاب أو او ل السؤال الثاني س ن كان ة إذا حيا أ ميت ا ل آ ن من وما و الدليل الكتاب ا ل س ن ة جواب الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد عيسى ب ن مريم عليه ا ل ص ل ا ة والسلام حي لم يمت حتى ا ل آ ن ولم يقتله اليهود ولم يصلبوه ولكنه شبه لهم بل رفعه الله إ ل ى السماء ببدنه وروحه وهو إ ل ى ا ل آ ن في السماء والدليل على ذلك قول الله تعالى في ف ر ي ة اليهود والرد عليها وقولهم إ ن ا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم و إ ن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من ع ل ب إ ل ا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل ر ف ا ه الله إ ل ي ه وكان الله عزيزا حكيما ف أ ن ك ر سبحانه على اليهود قولهم إ ن ه م قتلوه وصلبوه و أ خ ب ر أ ن ه دفعه إ ل ي ه وقد كان ذلك منه تعالى ر ح م ة به وتكريما له وليكون آ ي ة من آ ي ا ت ه التي يؤتيها من يشاء من رسله وما أ ك ث ر آ ي ا ت الله في عيسى بن مريم عليه السلام اولا واخرا ومقتضى الاضراب في قوله تعالى بل رفعه الله إ ل ي ه أ ن يكون سبحانه قد رفع عيسى عليه الصلاه والسلام بدنا وروحا حتى يتحقق به الرد على زعم اليهود انهم صلبوه وقتلوه لان القتل والصلب انما يكون للبدن أ ص ا ل ه ولان رفع الروح وحدها لا ينافي دعواهم القتل والصلب فلا يكون رفع الروح وحدها ردا عليهم و ل أ ن اسم عيسى عليه السلام ح ق ي ق ة في الروح والبدن جميعا فلا ينصرف إ ل ى أ ح د ه م ا عند ا ل إ ط ل ا ق إ ل ا ب ق ر ي ن ة ولا ق ر ي ن ة هنا و ل أ ن رفع روحه وبدنه جميعا مقتضى كمال ع ز ة الله وحكمته وتكريمه ونصره من شاء من رسله حسبما قضى به قوله تعالى في ختام ا ل آ ي ة وكان الله عزيزا حكيما و س ي أ ت ي لهذا ز ي ا د ة بيان و ت أ ك ي د في الجواب عن السؤال الثالث إ ن شاء الله تعالى سؤال إ ذ ا كان عيسى عليه السلام حيا فهل سينزل آ خ ر الزمان ويحكم بين الناس ويتبع في ذلك دين محمد صلى الله عليه وسلم وما الدليل وبما نرد على من زعم أ ن عيسى لن يبعث اخر الزمان وليحكم بين الناس بين جواب نعم سينزل نبي الله عيسى ابن مريم آ خ ر الزمان ويحكم بين الناس بالعدل متبعا في ذلك ش ر ي ع ة نبينا محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزيه ولا يقبل إ ل ا ا ل إ س ل ا م وسيؤمن به أ ه ل الكتاب اليهود والنصارى جميعا قبل موته بعد أ ن ينزل آ خ ر الزمان قال الله تعالى وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامه يكون عليهم شهيدا فاخبر تعالى بان جميع اهل الكتاب اليهود والنصارى سوف يؤمنون بعيسى بن مريم عليه السلام قبل موته أ ي موت عيسى وذلك عند نزوله اخر الزمان حكما عدلا داعيا الى الاسلام كما سيجيء بيانه في الحديث الدال على نزوله وهذا المعنى هو المتعين ف إ ن الكلام سيق لبيان موقف اليهود من عيسى وصنيعهم معه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ولبيان س ن ة الله في إ ن ج ا ئ ه ورد كيد أ ع د ا ئ ه فيتعين رجوع الضميرين المجرورين إ ل ى عيسى عليه السلام ر ع ا ي ة لسياق الكلام وتوحيدا لمرجع الضميرين وثبت في أ ح ا د ي ث ك ث ي ر ة ص ح ي ح ة من طرق م ت ع د د ة بلغت مبلغ التواتر أ ن الله تعالى رفع عيسى إ ل ى السماء و أ ن ه سينزل آ خ ر الزمان حكما عدلا و أ ن ه سيقتل المسيح الدجال قال شيخ ا ل إ س ل ا م ابن ت ي م ي ة بعد أ ن ذكر أ ح ا د ي ث رفع عيسى عليه السلام ونزوله آ خ ر الزمان من طرق ك ث ي ر ة فهذه أ ح ا د ي ث م ت و ا ت ر ة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ر و ا ي ة أ ب ي ه ر ي ر ة وابن مسعود وعثمان بن أ ب ي العاص و أ ب ي امامه والنواس بن سمعان وعبد الله بن عمرو بن العاص ومجمع بن ج ا ر ي ة و ح ذ ي ف ة بن أ س ي د رضي الله عنهم وفيها د ل ا ل ة على ص ف ة نزوله ومكانه ا إ ل ى آ خ ر ه انتهى ومن هذه الأحاديث ما رواه أبو ما عنه هذه الله الأحاديث غريرة رضي الله عنه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكما م ق ص ط ا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع ا ل ج ز ي ة و ي ف ي د المال حتى لا يقبله أ ح د قال أ ب و ه ر ي ر ة اقرا إ ن شئتم و إ ن من أ ه ل الكتاب إ ل ا ليؤمنن به قبل موته الايه وفي ر و ا ي ة عنه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف أ ن ت م إ ذ ا نزل فيكم ابن مريم و إ م ا م ك م منكم وثبت في الصحيح أ ي ض ا أ ن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال ط ا ئ ف ة من أ م ت ي يقاتلون على الحق ظاهرين إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة قال فينزل عيسى ب ن مريم عليه السلام فيقول أ م ي ر ه م تعال صل لنا فيقول لا إ ن بعضكم على بعض أ م ر ا ء تكرمه الله لهذه ا ل أ م ة فدلت ا ل أ ح ا د ي ث على نزوله آ خ ر الزمان وعلى أ ن ه يحكم ب ش ر ي ع ة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أ ن إ م ا م هذه ا ل أ م ة في ا ل ص ل ا ة وغيرها أ ي ا م نزوله من هذه ا ل أ م ة لا مجال فيها للشك وليس هناك م ن ا ف ا ت بين نزوله وبين ختم ا ل ن ب و ة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حيث لم ي أ ت ي عيسى عليه السلام ب ش ر ي ع ة ج د ي د ة ولله الحكم أ و ل ا و آ خ ر ه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا معقب لحكمه وهو العزيز الحكيم سؤال بما أ ن م ح م د صلى الله عليه وسلم أ ف ض لم الأنبياء ل يرفع إ ل ى السماء بدلا من عيسى إ ذ ا كان عيسى رفع إ ل ي ه ا ح ق ي ق ة ولماذا اختص عيسى بالرفع دون سائر ا ل أ ن ب ي ا ء علل ودلل جواب إ ن الله تعالى وسع كل شيء ر ح م ة وعلما و أ ح ا ط بكل شيء ق و ة و ق ه ر ة سبحانه له ا ل ح ك م ة ا ل ب ا ل غ ة و ا ل إ ر ا د ة ا ل ن ا ف ذ ة و ا ل ق د ر ة ا ل ش ا م ل ة ا س ت ف ى من شاء من الناس أ ن ب ي ا ء ورسلا مبشرين ومنذرين ورفع بعضهم فوق بعض درجات وخص كلا منهم بما شاء من المزايا فضلا منه و ر ح م ة فخص بالخله خليله إ ب ر ا ه ي م ومحمدا عليهما ا ل ص ل ا ة والسلام وخص كل نبي بما أ ر ا د من ا ل آ ي ا ت والمعجزات التي تتناسب مع زمنه وبها تقوم ا ل ح ج ة على قومه ح ك م ة منه و ع د ل ة لا معقب لحكمه وهو العزيز الحكيم اللطيف الخبير وليس كل م ز ي ة بمفردها ب م و ج ب ة ل ل أ ف ض ل ي ة فاختصاص ر ع ي س برفعه إ ل ى السماء ح ي ة جار على مقتضى ا ر ا د ة الله وحكمته وليس ذلك لكونه أ ف ض ل من إ خ و ا ن ه المرسلين ك إ ب ر ا ه ي م ومحمد وموسى ونوح عليهم ا ل ص ل ا ة والسلام ف إ ن ه م أ ع ط و ا من المزايا و ا ل آ ي ا ت ما ي ق ف ض ي تفضي لهم عليه و ب ا ل ج م ل ة فمرجع ا ل أ م ر في ذلك إ ل ى الله يدبره كما يشاء لا ي س أ ل ع ما يفعل لكمال علمه وحكمته ثم إ ن ه لا يترتب على السؤال عن ذلك عمل أ و تثبيت عقيده ة بالحيرة بل ربما أصيب, أصيب من حام حول ذلك واستولت عليه الريب والشكوك وعلى المؤمن التسليم فيما هو من حام الريب عليه فيما هو من شؤون الله عقيدة وعملة الأنبياء منهد وهذا هو و م ل ا ر سؤال ل الخلفاء الراشدين وسلف الأمة المهديين ي وطريق ن س لماذا سمي عيسى بن مريم بالمسيح جواب سمي عيسى بن مريم بالمسيح ل أ ن ه ما مسح على ذي ع ا ه ة إ ل ا برئ ب إ ذ ن الله وقال بعض السلف سمي م س ي ح لمسحه ا ل أ ر ض وكثره سياحته فيها للدعوه ة إلى الدين وعلى ذ ي ن الى ق و يكون ل المسيح ي ن ن م ب ع م الدين س ح و ق ي سمي مسيح منسوح لأنه ل كان ا ق م لا له أخمص وعلى ق ي ل لأنه بالبركة الذنوب أو من فكان طهر مسح مباركا و هذين القولين يكون المسيح بمعنى ماسح و والاظهر أ و ل ا ل ل ه أ ع ل م وعلى كل حال لا يتعلق بذلك ع ق ي د ة ولا عمل فالجدوى في ذلك ضعيفه ة معدومة أو مع سؤال ذ ه او ل ل م س أ ة ن ص ص يستدل بها القاديانيون على بها معدومه و ت إيسى ف ن ه أ ر ج بيان ي النصوص تلك للرد ل ع ه الآية الأولى ل و ق تعالى ما المسيح بن مريم إلا رسول؟ مريم بن قد قبله خلت من القصد ر س ل وأمه ص د ي ة الآية كان يأكلان الطعام、الآية. جواب ا ل ق من هذه ا ل آ ي ة الرد على من قال إ ن الله هو المسيح ابن مريم ومن قال إ ن الله ثالث ث ل ا ث ة ومن قال إ ن ه ابن الله ببيان أ ن عيسى المسيح عليه السلام ليس ربا ولا إ ل ه يعبد بل رسول كرمه الله بالرسالة ش أ ن ه ش أ ن الرسل الذين مضوا من قبله أ ج ل ه محدود لكن لم تبين هذه ا ل آ ي ة متى يموت وقد بينت ا ل أ د ل ة ا ل م ا ض ي ة من الكتاب و ا ل س ن ة أ ن ه رفع حيه و أ ن ه سينزل حكما عدله ثم يموت بعد نزوله آ خ ر الزمان وحكمه بين الناس ثم ذكر تعالى أ ن عيسى و أ م ه عليهما السلام ك ا ن ي أ ك ل ا ن الطعام فدل بذلك على أ ن ه م ا ل ي س إ ل ه ي ن مع الله لحاجتهما إ ل ى ما يحفظ عليهما حياتهما من الطعام والله تعالى فرد صمد له الغنى المطلق يحتاج إ ل ي ه كل ما عداه ولا يحتاج هو إلى أحد س ا ل م ر احد د بالآية هو ما ذكر سابقها ما ا ل هو و ذكر ق ق ه ا الآيات من ف سواه ب ق لقد كفر الذين ل ق كفر ا وقد ا الله المسيح إن ابن ل هو وآية مريم كفر ا ل ذكر ي ن إن قالوا وقد الله ثالث ثلاثة ذ بعدهما النهي عن الغلو في الدين و إ ن ك ا ر ع ب ا د ة غير الله ونعن من فعل ذلك او سكت عنه ولم ينكره ويوضح ذلك ايضا قوله تعالى في سوره الانعام قل اغير الله اتخذ وليا فاطر السماوات والارض وما ه و ي ط ع و ل يطعم ارسلنا يطعم. ل الآية. الآية الثانية قوله تعالى آ ي ة وما أ قبلك من المرسلين إ ل ا إ ن ه م ل ا ي أ ك ل و ن الطعام ويمشون في ا ل أ س و ا ق ا ل آ ي ة القصد من ا ل آ ي ة الرد على من كفر ب ر س ا ل ة محمد صلى الله عليه وسلم لزعمه أ ن الرسول إ ن م ا يكون من ا ل م ل ا ئ ك ة لا من البشر فرد الله عليهم ز ع م ه م ببيان أ ن سننه سبحانه في إ ر س ا ل رسل إ ل ى البشر أ ن يصطفيهم من البشر و أ ن ه م ي أ ك ل و ن الطعام ويمشون في ا ل أ س و ا ق ش أ ن ه م في ذلك ش أ ن البشر وليس في ا ل آ ي ة تحديد ل أ ج ل عيسى عليه السلام وقد بينت ا ل آ ي ا ت ا ل أ خ ر ى و ا ل أ ح ا د ي ث و رفعه ح ي ا ثم نزوله وحكمه بعد نزوله اخر الزمان ثم موته كما تقدم ا ل آ ي ة ا ل ث ا ل ث ة ق و ل ه تعالى وما جعلناهم جسدا لا ي أ ك ل و ن الطعام وما كانوا خالدين ا ل آ ي ة جواب ليس في هذه ا ل آ ي ة أ ي د ل ا ل ة على موت عيسى عليه السلام حينما ت آ م ر اليهود على قتله وصلبه وانما إ ن م فيها الدلالة على أ الأنبياء ا ل و ر س إيسى س ل ل ي ي ن ومنهم أرسادا لا تأكل بل يأكلون لا كما يأكل الناس بل يأكل و فيها الحكم ب أ ن ه م لا يخلدون في الدنيا و أ ه ل ا ل س ن ة يؤمنون بذلك و أ ن عيسى كغيره من المرسلين ي أ ت ي عليه الموت كغيره إ ل ا أ ن الكتاب و ا ل س ن ة دل على أ ن ذلك ب ا ل ن س ب ة له لا يكون إ ل ا بعد نزوله من السماء حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير كما تقدم الآية الرابعة من شبهات القاديانيين يقول الله تعالى يقول من ولن تجد لسنة تجد الجواب ل تبديلها الآية ه هذه ا ل ج ن ة و إ ن كانت ع ا م ة إ ل ا أ ن ه ا خصصت ب ا ل آ ي ا ت والمعجزات التي أ ج ر ا ه ا الله على أ ي د ي رسله وكانت ح ج ة لهم على أ م م ه م في إ ث ب ا ت ا ل ر س ا ل ة كانفلاق البحر لموسى اثني عشر ط ر ي ق ة يبسا ب ض ر ب ة عصا و ك إ ب ر ا ء عيسى ا ل أ ك م ه و ا ل أ ب ر ص و إ ح ي ا ئ ه الموتى ب إ ذ ن الله إ ل ى غ ي ر ه ذ ان مما يكون هناك م ف ض ل من اجل ان ي ك و إ ب ق ا ؤ ه ق ر و ن ة و ن ز و ل ه بعد ذلك م م ا ا س ت ث ن ي م ن ه ذ ا ا ل ع م و م كغيره م ن خ و ا ر ق ا ل ع ا د ا ت ا ل ت ي هي س ن ة ا ل ل ه م ع ر س ل ه ن يكون ه ن ا ب ة ف ي ذ ل ك ا ل آ ي ة الخامسة ف و ل ه ت ع ا ل ى إ ن ه و إلا ع ك د أ ن ع من ا ع ل ي ه و ج ع ل ن ا ه م ث ض ل ا ل ب ن ي إ س ر ا ئ ي ل ا ل آ ي ة ه ذ ه ا ل آ ي ة تثبت ا ل ع ب و د ي ة لعيسى عليه السلام و أ ن الله أ ن ع م عليه ب ا ل ر س ا ل ة وليس ربا ولا إ ل ه ا و أ ن ه آ ي ة على كمال قدره ة ا ل ل ومثل أعلى في الله خ ي يقتدى به ويهتدى بهديه فهي شبيهة في ر به ب مغزاها آ ي وليس ي ة الأولى ف ا دلالة على تحديد لأجل عيسى عليه السلام وإنما بيان كما أي لأجل أخرى تحديد عيسى عليه يؤخذ وتحديده تقدم على ذلك من نصوص أخرى كما تقدم ا ل ا ي ة ا ل س ا د س ة قوله تعالى قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد أ ن يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا ا ل ا ي ة جاء في صدر ا ل آ ي ة لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم فكان قوله تعالى قل فمن يملك من الله شيئا ا ل ا ي ة ردا على زعمهم ان عيسى عليه السلام هو الله ببيان أ ن عيسى و أ م ه عبدان ضعيفان كسائر خلق الله ولو شاء الله أ ن يهلكه و أ م ه ومن في ا ل أ ر ض جميعا من المخلوقات لفعل ولكنه لم يعمهم بالهلاك بل أ ج ر ى فيهم ث ن ت ه ب ا ل إ ه ل ا ك في مواقيت م ح د و د ة اقتضتها حكمته سبحانه وكان من حكمته أ ن ه لم يهلك عيسى عليه السلام حينما ت آ م ر عليه اليهود ولا بعد رفعه وانما رفعه حيا وابقاه حيا حتى ينزل ويحكم بين الناس بشريعه محمد صلى الله عليه وسلم ثم يميته بعد ذلك كما تقدم ا ل آ ي ه السابعه قوله تعالى وجعلنا ابن مريم وامه ايه و آ و ي ن ا ه م ا الى عبوه ذات قرار ومعين الايه جواب حمل مريم بعيسى عليهما السلام بلا اب بل على خلاف ا ل س ن ة ا ل ك و ن ي ة في غيرهما من ا ل آ ي ا ت البينات الدالات على كمال ق د ر ة الله سبحانه وقد آ و ا ه م ا الله إ ل ى ر ب و ة مكان مرتفع خصيب فيه استقرار وماء معين ظاهر تراه العيون والمراد بذلك بيت المقدس من فلسطين ر ح م ة من الله بهما ونعمه من الله عليهما وكان ذلك في فلسطين لا في بلد من بلاد باكستان وكان ذلك قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ب أ ك ث ر من خ م س م ا ئ ة عام لا بعد ه ج ر ة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ب أ ك ث ر من اثني عشر ق ر ن فمن حمل الربوه على مكان بباكستان أ و ت أ و ل ابن مريم على غلام أ ح م د فقد حرف ا ل آ ي ة وافترى على الله كذبا وخرج عن واقع التاريخ ا ل آ ي ة ا ل ث ا م ن ة قوله تعالى إ ذ قال الله يا عيسى إ ن ي متوفيك ورافعك إ ل ي ومطهرك من الذين كفروا ا ل آ ي ة جواب استدلال القاديانيين بهذه ا ل آ ي ة على موت عيسى عليه السلام فيما مضى مبني على تفسير التوفي ب ا ل إ م ا ت ة وهو مخالف لما صح عن السلف من تفسيره بقبض الله رسوله عيسى عليه السلام من ا ل أ ر ض ورفعه إ ل ي ه حيه وتخليصه بذلك من الذين كفروا جمعا بين نصوص الكتاب و ا ل س ن ة ا ل ص ح ي ح ة ا ل د ا ل ة على رفعه حيه وعلى نزوله آ خ ر الزمان وعلى إ ي م ا ن أ ه ل الكتاب يهود ونصارى جميعا وغيرهم به حين نزوله أ م ا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما من تفسير التوفي هنا ب ا ل ا م ا ت ة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 جمعا بين ا ل أ د ل ة و ر د للمتشابه منها إ ل ى المحكم كما هو ش أ ن الراسخين في العلم دون أ ه ل الزير الذين يتبعون ما تشابه من التنزيل ابتغاء ا ل ف ت ن ة وابتغاء ت أ و ي ل ه وقال الله شرهم ا ل آ ي ة ا ل ت ا س ع ة قوله تعالى وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أ ن ت ا ل ر ق ي ب عليهم ا ل آ ي ة جواب الاستدلال ب ا ل ا ي ة على موت عيسى عليه السلام قبل رفعه إ ل ى السماء أ و بعد رفعه وقبل نزوله آ خ ر الزمان مبني على تفسير التوفي ب ا ل إ م ا ت ة كما سبق في الكلام على ا ل آ ي ة ا ل ث ا م ن ة وقد تقدم أ ن هذا التفسير غير صحيح و أ ن ه على خلاف ما فسره به السلف جمعا بين نصوص ا ل أ د ل ة من الكتاب والسنه ا ل ص ح ي ح ة ا ل آ ي ة ا ل ع ا ش ر ة قوله تعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة بالصلاة ما حيا دمت、حية. جواب هذه ا ل ك ل م ة ل م ا حكاه الله سبحانه في ا ل ق ر آ ن من كلام عيسى عليه السلام في المهد وفيها أ ن ه سبحانه أ م ر ه ب ا ل ص ل ا ة و ا ل ز ك ا ة ما دام حيا وليس فيها تحديد لحياته ولا بيان لوقت مماته ما وقد بينت ذلك ا ل أ د ل ة التي تقدم ذكرها فيجب حمل المجمل على المفصل من النصوص والا أ يضرب بعضها ببعض ولا يوقف منها عند المتشابه فان جميع ذلك من عند الله يبين بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا ا ل آ ي ه الحاديه عشره قوله تعالى والسلام علي يوم ولدت ويوم أ م و ت ويوم ابعث حيا الايه جواب هذه كالتي قبلها فيها اثبات السلام والامن له من الله في كل احواله وليس ي ف ه الايه تحديد م د ة ح ي ت لوقت لموته ه ولا ف ج الرجوع ب تبين ب النصوص الأخرى التي تبين ذلك كما ا إلى ذلك ن تقدم ي ا ل آ ي ة ا ل ث ا ن ي ة ع ش ر ة قوله تعالى والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أ م و ا ت غير أ ح ي ا ء ا ل آ ي ة هذه ا ل آ ي ة سيقت للرد على من عبد غير الله من ا ل م ل ا ئ ك ة وعزير وعيسى واللات و ا ل ع ز ة ومناه ولبيان أ ن ه م لا يخلقون شيئا ما ولو ذبابا بل هم مخلوقون مربوبون أ م و ا ت غير أ ح ي ا ء ولكن ا ل أ د ل ة ا ل أ خ ر ى دلت على بقاء عيسى عليه السلام حيه حتى ينزل ويحكم بين الناس ب ش ر ي ع ة محمد صلى الله عليه وسلم ثم يموت الآية الثالثة عشرة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 أ م ر الله فيها ب ا ل إ ي م ا ن بجميع ا ل أ ن ب ي ا ء وما أ ن ز ل إ ل ي ه من ربهم وبين ّ أ ن ه سبحانه لا يفرق بينهم في وجوب ا ل إ ي م ا ن بهم وبما أ ن ز ل إ ل ي ه من م الله وفي هذا رد على اليهود والنصارى الذين قالوا كونوا هودا أ و نصارى تهتدوا وبيان لما أ ج م ل في الرد عليهم من قوله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل بل م ل ة إ ب ر ا ه ي م حنيفا وما كان من المشركين وليس المراد ا ل أ م ر بعدم التفريق بينهم في الموت و ا ل ح ي ا ة ف إ ن هذا لا يرشد إ ل ي ه سياق الكلام بل يرشد إ ل ى ما ذكرنا كما أ ن ذلك مما لم تدع إ ل ي ه الرسل فحمل ا ل آ ي ة عليه تحريف لها عما سيقت له من المعنى ويبقى هنا تقدير حمل قوله لا نفرق بين أ ح د منهم على عمومه حتى يشمل عدم التفريق بينهم في جنس الموت و ا ل ح ي ا ة فدليل الواقع والنصوص يدل على التفاوت بينهم في كثير من صفات الموت و ا ل ح ي ا ة و أ ن و ا ع ه ا وزمانها ومكانها وطول العمر وقصره إ ل ى غير ذلك فلتكن ح ي ا ة عيسى وامتدادها طويلا ومكانها وموته بعد ذلك مما اختلف فيه عن إ خ و ا ن ه النبيين بدليل النصوص ا ل س ا ب ق ة